tirab barab tirab barab tirab barab ismak ya ma'shouq ya دينا عايشك يا المعود فيك تسناني روحي اللي تحيي اسمك مهدينا بحشاشي اتهجاك واخشع بالنودب صعب العاشقين نساك يا الغايب الدنيا لو لاك ما بيهدونا بلاك يا الوجه الكابه ما يتحمل فرقات من تسكن قلبي رب عالم خلاك من اهل القرن انتوا في الوجدان واسكب شلاله يا انسان الانسان خلينا قبرا خليني قبله بجناح الشوق عبر لك واصبح خطارك وشواق الروح اعمل لك يا رب لك واصبح خطارك وشواق الروح اعمل لك يا رب غنّينا يوم المولد دينا وبنا وهنّينا اسمك يا معشوق الروح اسمك غنينا غنينا يوم المولد دينا وبنا وهنّينا عيشعك يا الموت بيك تمنينا روح اللي في اسمك مهدينا مهدينا يا شان من خلفك عين شايفه لك تبجي ينزل يمسح بيديه جبرائيل الموعود ابن قبل اصحاب الفيل والخضر اللي ينتظرك ذكرك تنجيل جيل, يتبع جيل جنة وحور نطرم يا واد يا قطب علينا يدور قول الله يدوم كنوا الدان وحور تتنطر يا واد يا قطب علينا يدور قول الله يدوم <تصفيق> يا امرعك الله ومنه المح احجازه يا الحلم نسال عنه نشهد انجازه يا مرعاك الله ومننا للمح احجاز للحلم نسال عنه نشهد انجازي نشهد انجازي نشهد انجازي, نشهد إنجازي انت كنت تسميني انت كنت تسميني اسمك مهدينا يا بيك كل شي الشمس اللي ما يالغيم وعشم من اكتب كل كلمات تسجد يا حبيبي أعتب لا كل هم قابل عذري صدقنيو بالمبعوث ما قد من صبري يا الحبك مو معقول ويحير امريج بالله قسمك مكتوب انوار العصمه وجهك وجه المختار واسمك من اسماء بالله اسمك مكتوب بنوار العثمان وجهك وجه المختار واسمك من اسماء شفتك قبل تشوف العين وبعرشك مريت وين هجر آلات وين ما مثلك حبيب تقبلت شوف العال وبعرشك مرة وين هجر قالك ولد ما مثلك حبي ما مثلك حبيبي ما مثلك حبيبي بسمك يا ما شفت روح بسمك هننا يوم دينه وهننا بسمك يا معشوق الروح بسمك, بسمك هننا rahdimi alshaq